الوحدة الرابعة الدرس الأول استخدم التكنولوجيا واحد استمع إلى العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك التغريدة الدردشة الموقع الرسالة القصيرة الألعاب الحاسوبية الذاكرة المحمولة الألعاب الهاتفية الهواتف الذكية الحاسوب المحمول